فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ كُلِّ جِهَةٍ حَصَّدْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِن كما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذكر وَخَشِيَ الرحمن بِالْغَيْبِ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْلُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكْسُبُ مَا قدموا وآثارهم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 إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنسهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا خائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء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 اَأَسْتَخِذُ من دُونِهِ آلِهَةً إِن يردني الرحمن بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ولا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إذا لفي ضلال إني آمنت بربيكم فسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما كننا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم قامدون يا حسرة على يا حسرة على العباد ما يأثيم إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم, أنهم إليهم لا يرجعون هم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعلاف وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من أمرهم وما عملته أيديهم أَفَلَا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي وَمِنْ الأرض ومن أنفسهم ومن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 حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 صيحته واحدة صيحته واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تصيام ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق الصوم.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 صيحته واحدة إن كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يبدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم اليوم أيها المجرمون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 اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخصب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 فما استطاعوا وَلَا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخل أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه ذكر مبين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 أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن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 يقيدن اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر, بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو, وهو الخلاق العليم إنما أي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون